السلام عليكم ورحمة الله في صوت أخوة إن شاء الله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له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 أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنته إنه تعالى جواد كريم اليوم إن شاء الله تعالى نكمل شرح الأربعين النووية للإمام الحافظ أبا زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تبارك وتعالى وهي أحاديث جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واليوم معنا الحديث العاشر حديث عظيم وهو أصل عند أهل السنة والجماعة فقال المصنف رحمه الله الإمام النووي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى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 ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك هذا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الجوامع وأخرجه الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله في صحيحه من رواية فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه وخرجه غير مسلم والترمذي رحمه الله قال هذا حديث حسن غريب وكما هو معروف اختلاف أهل الأهل العلم حول مصطلحات الترمذي هذه وكثير ما يقول الترمذي في حديث ضعيف أنه غريب وإنما هذا الحديث صحيح وأخرجه مسلم وليس بغريب على مذهب الترمذي رحمه الله لأنهم مختلف في فضيل بن مرزوق وهو ثقة وخرج له مسلم ولم يخرج له البخاري ورحمه الله كما هو واضح من هذا الحديث أنه يتكلم عن الطيبات ويتكلم عن أخلاق المؤمنين. فابو هريرة رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا الله تبارك وتعالى طيب في كل شيء في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله فالله تبارك وتعالى من صفاته أنه طيب والله عز وجل لا يقبل من العبد إلا ما كان من العمل الطيب أما ما عدا ذلك فلا يقبل ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل ولو نظرنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل أي لا يرضى ولا يحب إلا طيبا ولو نظرنا في كثير من الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من العبادات أو في شرط من الشروط أو ما أشبه ذلك يبدأ بقوله لا يقبل الله كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقوله لا يقبل الله صدقة من غلو وما أشبه هذه الألفاظ فالله تبارك وتعالى لا يحب ولا يرضى ولا يقبل أي عمل من الأعمال إلا إذا كان طيبا لذلك اشترط هنا صلى الله عليه وسلم في القبول أن يكون العمل موافقا لما أمر الله به وهو أن يكون خالصا من الشوائب والشبهات والفتن وما غير ذلك إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فإذن هذا خضاب عام للمؤمنين كما خاطب به المرسلين وذلل بآية من كتاب ربنا تبارك وتعالى فقالا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا فالنذاء هنا للرسل صلوات الله وسلامه عليهم أن يكلوا الطيبات ويعملوا صالحا فقرن العمل الصالح بالأكل من الطيب وهذا الذي فشى وظهر في هذه العصور الآن من الذين يعملون العمل دون النظر إلى ما هذا العمل ويأكلون أموال الناس بالباطل ولا يتفكرون في تطهير هذه الأموال من الخبث والشبهات وغير ذلك فهنا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أمرهم الله تبارك وتعالى بالأكل من الطيب والعمل الصالح ولا ينفصلان دائما العمل الذي يكون صالحا يثمر منه أكلا طيبا أما غير ذلك فلا يثمر إلا خبث فالله تبارك وتعالى يأمر الرسل بهذا الأمر وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم فهنا الله تبارك وتعالى يأمر المؤمنين جميعا كبيرهم وصغيرهم رجال رجالهم ونسائهم أن يأكلوا من طيبات ما رزقناهم أي أن الله تبارك وتعالى, تبارك وتعالى رزقهم وأنعم عليهم بنعم وافرات وهناك من استغل هذه النعم في غير ما يرضى الله تبارك وتعالى فالأمر هنا باستعمال هذه النعم وهذه الأرزاق فيما يخرج له الطيب فإذا فعل ذلك كان هو مؤمنا حقا لأن النداء هنا للمؤمنين أما ما عدا ذلك من الذين لا يأبون لشيء وهمهم الشاغل جني الأموال والنظر في المناصب وغير ذلك فهم لا يأبون لفعل الطيب الذي يقبله الله تبارك وتعالى فلو حققنا هذا الشرط الذي اشترته الله تبارك وتعالى لقبول هذا الأمر، لكان هذا خيرا لنا في دنيانا وآخرتنا. والمؤمنون مخاطبون بما خطب به المرسلون في كثير من الأمور. وهذا كله لو نظرنا إليه لرأيناه أنه يبين عقيدة المسلم لأنك تفعل الفعل لله عز وجل وتعمل العمل لله عز وجل فأنت إذا قمت بعمل عمل او بفعل عمل تنتظر منه ان يخرج لك ثمرة طيبة لتأكلها وذلك ليبارك الله تبارك وتعالى فيها اما غير ذلك من الذين يقبلون الرشاوي ويقبلون أموال اليتامى ويأخذونها ظلما وقهرا فهم يدخلون في متاهات ويقعون في الآثام يبين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا الأمر إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وجاء بالأدلة من كتاب ربنا تبارك وتعالى ثم بين حال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 وملبسه حرام وغذى بالحرام فأن يستجاب لذلك أن يستجاب لذلك هنا صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل من الذي قال أبو هريرة رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذا الكلام قال ثم أي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أي ذكر تمثيلا لهذا الأمر يمثل بالمثال العملي حتى يفهم الصحابة رضوان الله عليهم وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بأنه كان يعلمهم كل شيء بالتطبيق العملي في كل العبادات. وهذا أمر خطير ولا بد للإنسان أن يتعلمه وهو الرزق الطيب والحلال الطيب عليكم السلام ورحمة ثم ذكر الرجل يطيل السفر طول السفر هنا ينبئ عن المشقة وينبئ عما يحدث لهذا الرجل. من طول السفر والسفر قديما ليس كالآن كانوا يسيرون في الصحراء وعلى أقدامهم وعلى الإبل وعلى غير ذلك أما الآن فهناك السواريخ والطائرات والسيارات وما وما أشبه ذلك وغير ذلك فذكر طول السفر لأن الإنسان يكون فيه مرهق ويكون فيه في حالة إذا دعا يكون في حالة ضعف لذلك قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر ومن أسباب قبول الدعاء واستجابة الدعاء السفر كما ذكر أو ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما أخرج أبو داود وترمذي وابن ماجه وغيرهم وهو حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده فهذه دعوات مستجابة فذكر منها دعاء المسافر لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر هذا من أسباب قبول الدعاء لو نرى أحد في سفر نقول له إذا دعوت إن شاء الله تعالى يستجيب الله لك أو يستجيب الله منك يتيج السفر أشعث أغبر أي يدل ذلك على هيئته أنه أشعث ليس مرتبا في هيئته وتراه مغبرا برمال الصحراء فالذي ينظر إليه يعرف أنه قد أطال السفر يمد يديه إلى السماء يمد كلتا يديه إلى السماء يرفع يده إلى السماء ليدعو وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليد في الصلاة أو رفع اليدين في الصلاة أي رفع اليدين في الدعاء معذرة رفع اليدين في الدعاء ورفعوا اليدين في الدعاء في كل مكان إلا في خطبات الجمعة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يرفعون أيديهم والإمام يخطب لا الإمام ولا الصحابة رضوان الله عليهم إلا في الاستسقاء كما ورد من حديث أنس كما في الصحيح إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي يصعد على المنبر ويرفع يديه إلى السماء والصحابة يؤمنون أما ما عدا ذلك ففي الجمعة لا أما في أي وقت آخر فسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفع يديك إلى السماء رفعا وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما اشتد الوطيس واشتد جو الحرب رفع يديه إلى السماء ودعا ربه حتى وقعت بردته من على من منكبيه وبعض أهل العلم يقول بأن رفع اليدين في الدعاء بمعنى الاستسلام أنك ترفع يدك إلى السماء استسلاما لله تبارك وتعالى حتى يستجيب لك حتى يستجيب الله لك يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب هنا ينادي على على الله تبارك وتعالى ولكن ينادي بصيغة الروبوبية لأن من مقتضيات الروبوبية أن الله تبارك وتعالى هو الخالق والرازق والمدبر فكون الدعاء الدعاء بكل ب كلمة الرب او من غير ذلك من الاسماء لسرعة الاستجابة فيقول يا رب يا رب يدعو واي انسان يريد ان يدعو يدعو بهذه الهيئة يرفع يديه الى السماء ويدعو يا رب ويطلب ويدعي ولكن هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر أمرا عظيما على المسلمين أن ينتبهوا له ويتفكروا فيه فبعد أن ذكر من حال هذا الرجل الذي لو علمت ذلك من حاله لقلت أنه مستجاب الدعاء ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أحواله وقال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك فبعد كل هذا ظهر أن هذا الرجل الطعام الذي يأكله حرام إما من شبهة إما من ربا إما من سرقة إما من اختلاس إما من رشوة إما من استحلال مال إما من أكل أموال اليتامى إما وإما وقس على هذه الأمور مطعمه حرام يأكل حراما ولا يخاف الله ومشربه حرام ويشرب ويملئ معدته دون نظر إلى الحساب والجزاء وملبسه حرام وغذي بالحرام جعل كل جسده حراما فأن يستجاب لذلك هنا كتعب كأسلوب تعجب على سبيل الاستنكار أن يستجاب لذلك الذي يفعل كل هذا هل يستجاب له بعض أهل العلم قالوا ربما يستجاب له استثناء لعارض إما كان يفعل أمرا آخر والله تبارك وتعالى أراد به شيئا فاستجاب له في شيء معين ففصل أهل العلم في ذلك لاستجابة دعائه لعارض فقط لكن العام أنه لا يستجاب له إلا إذا تاب وعاد وأناب إلى الله تبارك وتعالى وهنا حديث حديث يذكره كثير من أهل العلم ما نبت لحم, لحم, لحم من, من سحت إلا كانت النار أولى به ويعني أنا نظرت في هذا الأحديث وراجعته ولكن علمي فيه أنه ضعيف ولكن كثير من أهل علمي منهم من حسنه ومنهم من صححه ومنهم من وافقني في تضعيفه لكن العبرة ليست بهذا الحديث وإنما بالحديث الذي بين أيدينا الذي فيه مهما يفعل العبد ويظهر حاله أنه مستجاب الدعاء ربما جعل عمل يفعله دعائه غير مقبول بسبب ما يفعله فيه ولا شك في أن ذلك يؤثر على أهله لأن الذي يكون مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذية بالحرام أي أصبحت كليته حرام فهذا يؤثر على أهله الذي يؤكلهم من هذا الحرام ويشربهم ويكسيهم ويغذيهم بكل شيء فهذا يؤثر فيهم لكن لا يمنع ذلك بأن ربما من أهله من يكون فيه الخير عنه وفي ذلك أدلة كثيرة فهذا الأمر بينه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيانا شافيا لأصحابه رضي الله عنه عنهم ونقلوه من بعدهم فحديث عظيم عبرة لموظفي هذا العصر, العصر الذين استحلوا كل شيء في سبيل المعيشة نسأل الله السلام نأخذ ان شاء الله تعالى الحديث الحادي عشر وهو حديث ايضا يشبه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه فقال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى عن الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هذا لو راجعنا حديث النعمان بن بشير الذي تكلمنا فيه منذ فترة قريبة الإخوة الذين كانوا معنا يحضرون كانوا يذكرون هذا الحديث حديث النعمان بن بشير الذي كان فيه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 قاله النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك كقوله صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات هذا الحديث أخرجه أهل السنن الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان وغيرهم من حديث من حديث بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي وصححه الإمام الترمذي رحمه الله فقال الترمذي حديث حسن صحيح حديث حسن صحيح أيضا لأن فيه راو تكلم فيه ولكن أهل العلم وثقوا الشاهد أن الحسن بن علي رضي الله عنهما صبّط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته وهو سيد الشباب الجنة رضي الله عنه حفظ من جده النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ومع أصحابه منهم من يحفظ منه منهم من ينقل عنه منهم من يتعلم منه بالتطبيق العملي وغير ذلك فكانت مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم لتخرج لنا السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين عليكم السلام ورحمة الله ففي هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك كقولنا في الأمر الذي مر الشبهات التي تخرج لك وتجدها عليك أن لا تنقاد إليها ولا تغوص فيها وإنما عليك أن تتبع الدليل وتتدابع الأمر الصحيح إذا ظهر لك شبهة مثلا أحدا في صلاته شك أنه أحدث فارتاب هل يترك الصلاة أم هل يكمل فت تترك هذا الريب وتدخل في اليقين الذي فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض كلامه إذا سمعت ريحا أو شممت ريحا أو سمعت صوتا وغير ذلك من الأدلة التي تبين أن الأمر لابد فيه من اليقين هناك أمر فيه يقين بأن هذا الفعل صحيح وهناك أمر آخر فيه شك بأن هذا الأمر ربما يكون صحيحا أو ضعيفا أو على خير والآخر على شر فالذي فيه الريب يترك الذي فيه الريب يترك فهذا حديث فيه أمر كبير من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما فالحلال ظهر وبان واتضح ووضح والحرام كذلك ظهر وبان وفصل فيه أما ما يقع بين الاثنين فنحن في غنى عنه لأن هذا الحلال بين والحلال والحرام بين ويغنينا عن ويغنينا الحلال عن الحرام وغيره يغنين الحلال عن حرام وغيره نعم طيب ان شاء الله تعالى. اه مكتفي بهذا لان هذا الحديث كما قلت مر علينا في حديث النعمال ابن بشير ويعتبر بيان فقط له ان شاء الله عز وجل طيب الحمد لله رب العالمين طيب الحديث القادم ان شاء الله عز وجل هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه من حسن اسلام المر تركه ما لا يعنيه سنتكلم ان شاء الله تعالى عن هذا الحديث وخلاف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه إن شاء الله عز وجل بارك الله فيكم ونفع بكم طيب إن شاء الله تعالى طيب الحمد لله وياكم نفع الله بكم أحد الإخوة الأفاضل في عرفة أخي زهير كان يريد أن يقرأ إن شاء الله تعالى بعض الأحاديث كما هو وكما تعاهدنا في هذه الدروس بعد كل درس بعد كل درس إذا أراد أحد أن يقرأ الأحاديث تشجيعا ورفعا للهمة فله ذلك إن شاء الله تعالى. فالأخي مستعد إن شاء الله. يكون بركه طيب احد لا آه... طيب اخي سراج ان شاء الله تعالى جاهز طيب تأخذ اللقد إن شاء الله تعالى تقرأ الأحاديث بإذن الله عز وجل ويربط الله فيك ويأثبتك الله تبارك وتعالى لقى اللقد أخي الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في صوت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 فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو المرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إماماء المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برديزيا البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رضي الله عنهما في صحيحهما والذين هما أصحوا الكتب المصنفة. الحديث الثاني. عن أبي عمر رضي الله عن عمر رضي الله عنه أيضاً قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اتطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد.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 أن تعبد, أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال سأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال سأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشائية تطاولون في البنيان ثم انطلق فلبتنا مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أثاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وحج, وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال.